جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به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 ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفسحوا وخاب كل جبار عديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 قال دين فيها بإذن ربهم تحيةهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب